أمور مالوم ولي يا أبا عبد الله ولي ولي ولي على الماء أي عشاقك عشاقك ايش ييدي ومعلى على النوام <سؤال> والوالي <سؤال> والي الشاق وكهنا سيدي ومع الالعافية يقلون وإلي على و وإلي وإلي وإلي على الله بدوى أروح لك خلي بالك يا منا موفقين إن شاء الله لا يمزل ولا يم لا يمزل منا ولا يم خيمنا طايح علمنا طايح علمنا فدوه اروح لك يا الله فدوه اروح لك اريدك تقطع الكلام حبيبي حتى نبدا المجلس اسمعونا صلاه على محمد وآل محمد صلوا محمد يا الله لا يمزل إمنا ولا يمخي إمنا لا يمزل إمنا ولا يمخي إمنا طايح على إمنا طايح على إمنا طايح على امننا لا يمزل مننا لا, لا, لا يمزل لا يمخيام لا يمزل مننا ما شاء الله لا يمخيامنا طايح على امننا طايح على قول طايح على اهلي هاي على إيه... لا ينزل مننا لا يمخينا لا ينزل لا يمخي, يمخي... طايح طايح على طايح على... يلا حبيبي آخر مرة لا يمزل منه ونه ونه لا لا يمزل منه لا يمزل منه لا يمخي منه طايح طايح على منه طايح على أولي طايح على منه طايح و11 حتى الصبح بها اجنبي يوم 11 كل شيء اختلف حتى الصبح بها اجنبي الهزه الاشوفه نهاجت لازم تبدل مركزي لازم تبدل ايه وما صدقت يتحلل علي السبب زي انا انا وما صدق يتحلل وان الكند كل اخوتي شمونا موزل عبي شمونا اي عقبه اخويتي كل شختي ل سر الخيام تونا عرف يا عقبه خويي كل شي خزي ايلف سر الخيام تونا عرف ما حد يعرف غربتج واصفر ما حد يعرف ما حد شايف زينب والذعسمن ليش طايح علب لا يمزلمن لا يمزلمن لا يا وال والذي انا لا يا طايح على امنا طايح على امنا طايح أخو يا أخو يا طايح على منيح <مس الله> طايح على منيح أي بللي العادة كيل جرح إلى خادم الحسين الشاعر أحمد اللامي بللي العادة كيل جرح يلي جملو لاح الهواء <م> Sa... <مس sånt> بسانه من جون البشر ياللي شم جارحني الضوائي ياللي شم من ترسمي خيالي الارض صيرانه والميت سوا من ترسمي خيالي الارض صيرانه والميت